وَالْيَشْهَدَ عذابهما طائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زن أو مشرك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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفض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 ولولا إِذْ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَادِلٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن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 مَن يشاء والله سميع عليم ولا يأتلفون الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قَوْمًا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ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 وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِي غَامَةٍ لِقَوْمٍ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 ولا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن, بعولتهن او ابنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم نار نور على نور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 ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يجشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ما يؤلف بينه ثم يجعله كما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من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 افِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ امْ أَمْ امْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقاه فأولئك هم الفائزين.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 رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.